ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم من ما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم, فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم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 وَإِذَا مَسَّنَ سَقُرَ الْدَعُوَ رَبَّهُمْ مُنِبِينَ إلَيْهِ ثُمَّ إِذَا أَدَّقَهُمْ مِنْهُ رَحْمَةً إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ لِيَكْفُرُوا بِمَا أَتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ أَمْ أَزَلْنَا عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا يقنطون أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم فآتد القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وَأُلَائِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَا أَتَيْتُم مِن رَبَّ لِيَرْبُو فِي أَمْوَالِ الْمَلَّا سَفَ لَا يَرْبُو عِنْدَ اللَّهِ وَمَا أَتَيْتُم مِنْ زَكَاتٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَهُؤَلَاءَكَ هُمُ الْمُبْعِثُونَ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ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 ومن آياته أيُرسل الرّياح مبشّراتاً وليُذيقكم من رحمته وليتجرى الفلك بأمره وليتجرى الفلك بأمره وليتبتغو من فضله ولعلكم تشكرون ولتجري الفلك بأمره ولتبتعو ولتجري الفلك بأمره ولتبتعو من فضله ولعلكم تشكرون ولقد أرسل من قبلك رسلا إلى قومهم فجاؤهم بالبينات فانتقمنا فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا المؤمنين، الله, الله الذي يرسل الرياح فتثير سحباً فيبصقه في السماء، فيبصقه في السماء كيف يشاء ويجعله سفناً فترى الودع يخرج من خلاله.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 ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين وما أنت بهادي عمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون الله, الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف وَثُمَّ جَعَلَ مِن بَعْدِ قُوَّةٍ ضُعْفًا وَشِيبًا يَخْلُوقُ مَا يَشَاءُ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ مَا لَبِثُوا غَيْرَ السَّاعَةِ كَذَلِكَ كَانُوا يُفْكُونَ وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَالْإِيمَانَ لَقَدْ لَبِثُوا فِي كِتَابِ اللَّهِ لَا يَوْمٌ إِلَّا God bless you.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 ياطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون، فاصبر إن وعد الله حق، فاصبر إن وعد الله حق، ولا يستخفنك الذين لا يقرون.